لمشي لك حافي مولاي يا ابا عبد الله لمشي لك حافي من النجف مكشور راسي والحزي سافي شوقي لك وش تحساسي وحبك حظي دافي وادري مو كافي لو زحفت المشهدك يا المنبع الصافي واسمك الشافي من يوم دمعي يدور أو فا من الوافي لزيارتك يا ابن البتولة كمت لمه ف ودات وصح لك عداك كل دمعها تترفف وتزدلف كل هاب اربعينك والقلوب وتلطم فجرها بالهواء والشعور مكشفا من الشريعة زحفا وفي صدرها عاصفا والمشاعر تالفا وغريحا He said